وقد م مكرا ك كبارا ر و و ا ا ا لا ل و تذرن اضلوا ولا ونسرا أ كثيرا ولا تجد الظالمين الا ضلالا مما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 ش ر ل و ا ع ب ا د و شركه د ع و ي ف ا ج ر ا ا ك ف ر ا ر ب اغفر ل ي و ه ذ ا ل م ن دخل ب ي ت ي م ؤ م ن ا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إ ل ا تبارك